veghia le اللهم الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره اللهم الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمرك ولترتقوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماء